چل حقیم سد ول چورا چول کب روح جلس وڑل پکار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 فل ہو سوہ نئی پش لو اللہ حکی چم مِنْهُ آیاسم کم مِنْهُ ہو آیا تم کما سم نیچا اُچار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 ربنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا انجام فلم رو وَلهِ شَيْئَا وَلائِكَهُم وَقُد الن كَدَأِّْ آالِ فِ الرَّعونَ وََّذينَ مِنْ قَابْنِهِمْ كَذذَّبُ بِآياتِنَ فَأَخَذَهُم اللَّهُ بِذُنُوبِهِم وَلَّهُُ شَديدٌ لِنْ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا چی چبی واک یارون وا ہوئی نیم پی دل کے لائبر چل سار زین ناس حب الشهوات من النساء والبنين زين لناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة ولکنا موسی میرا جہبی والیل مسلم نامی ولحاؤ جالی کمچا اللہ دنیا ول قُلْ أَنبَأُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ قُلْ أَنبَأُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ تجري من تحتها الانهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها من الله وب بصير بالعباد اللہ دبین کو رب نام رب فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقامتين الصابرين والصادقين والقامتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم چل پل دین او تلخی چل م جاؤں موبل گئی لو میں چلو سرخی سارا لمنی وقل او تو الكتاب می نسلو فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَابِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُنُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقَّ مور بلین شولی الا دین ہبی آو مِنْ والری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 پور لمار پمارکل ملک تو وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تورج الليل في اریوری نہ پئی نہاری نہا وف پئی وی جائیل مئی مئیے چمین و چھو مش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 ويحذركم الله نفسا ويحذركم الله نفسا والى الله المصير قل ان تخفو ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله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 يَوْوم تجد كُل نَفْسٍ م عَامِلَت مِن خَيرٍ محُحظَ يَووم تَجد كل نَفْسٍ لو ان بجدها تود لو عند غينها وبينه امدا بغيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وَمَا عَمِلَتْ نَفْسٌ إِلَّا تَمَنَّتْ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نفسه ویو حضر رکم اللہ ولو رو حضر رکم اللہ قل رہی كنتم چھب الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله ويغفر لكم ذنوبكم والله اللہ دکم اللہ الله رسوسی رسو ان آدم ونوحا وآل وآل عمران على جی مین دیہی چوہاؤں سمیون چمران انت السميع العليم فلما وضعتها قالت سلم ان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 لو ملا ابز میشی شاد بنا لکھا کریا پالی مِنْ گ إنك سميع وهو يصلي في المحراب م الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال بیم سوالیم پال لي غلام وقد بلغني الكبر بہ ہم قال كذلك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 وسبح بالعشي والإبكار وإذ طالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قمتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى مر مَرْيَمَ الْمَسِيحُ عِيسَى نو مَرْيَمَ ہوں فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ کر کہ قضى آ شاید وَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ ربكم میرا پہری فانفخ فيه فيكون طيرا پایا الله ریز نلا بوبری اکنا الموتى سوال الله وَأُنْزِلَ بِأَقْوَامٍ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُم بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عليكم جب سچ واپی ربی اور ربو کم ساب ہر چکی فلم ہسل کف قَالَ من الله قال نَحْنُ پالل ہیو نکھ نو سال ہم لوشی ربنا مل روب نیم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 ل مل دیکری فی نمل جی متل آجم خل پومی چور بھی لو ک الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَنَا وَابْنَكُمْ أَنَا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَإِنَّ ٱللَّٰهَ لَهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّٰهَ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا چیچا آلولا کلی مچ سوار بہن کم پلکی چا بیچا لا کری مچ سوار بہن نو بہن کم اللہ لابو اللہ والا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ل نا الله ولا نسرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون اب نی تولوا فقولوا اشهدوا نہ مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ما تحاددون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا نل می کی او شاہی مل دینچ بھو ویو نو واہولی وجوہ دلونک ومایو دلون عل پوسوں مایا شو یا چبی لمچر بھی آیا چیل لِمَ مچک پوری آیا يا أهل الحق بالباطل مچل الحق بلو تعلمون چکل حق من چل الكتاب چین وَجَهَنَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِنَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ وی دل میش و اللہ ہوا سیونالی یکسو بھی رحم چی مئی یش یکسو بھی رحم چمن الكتاب من پارک و ومنهم علينا في چیل مدم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل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 قْ تَدَسُون وَلَا يَأورَكُمْ أَن تَ التَّخِد مَنائكَ تَوًَاَّ بِجينَ ربَابَا أَأنُكُم بِنكُْفْر بَجَ أَنكُم مُسْنِمُون وَإِذ أَخَذَ اللهَّهُ مِذطَم بَيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَنُؤْمِنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي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 ہوسل من پس مواچی ول وو اسل من پیس نواجی ول اب دیکھاؤ کیوہاں ویل جاؤ پلان بل ما أنزل على وإسحاق وَالْأَسْبَاطِ وَمَا و مُوسَى وایا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ کر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 وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ أَمَّن عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ ہلو تابوا من غرو ذلك چونو باز الله غفور رویم ان دین چ بعد باجی ثم جاد هم چ عذابئ اولائك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا الفرحه تفوق مما تحبون کلو پانی کر قُلْ فَاتَّبِعُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَّبِعُوهَا وَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 قل يا أهل الكتاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ بھی مَا چیلہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ للکی سَبِيلِ اللَّهِ مت آمَنَ سبھی عِوَجًا وَأَنْتُمْ شو رحم الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين چورم تو نہیں کم آیا چوی وکی کمب سول بل و میں آ چلو دیا سوتی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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فانالف بين قلوبكم فاللف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاه حفرة لَن نّارِقَ قدكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويعمرون بال عُرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا يبيض وجوههم وتسود وجوههم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فامن الذين اسودت وجوههم اكفرت بعد يمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم وَأَمَّا الَّذِينَ بِالضَّعَةِ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالحق وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ سِنُ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله پل امر أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ نفل مل مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ اکثرول الْفَاسِقُونَ پو لو کم وئی پاس روک مل اج بار سمند سرون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 نو یا سورون بھی آیا چیلا ویا کبھی ماسو خیا نویا چون لو سو مین کی چای ت أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ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 فيها أصابت حرث قوم ظلموا انفسهم کم وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسَّخِذُوا بِطَالَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِفْلُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ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 وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ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 چینک کبھی نمکی مِنْكُمْ أَنْ ہوں وَاللَّهُ ولی وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم ابي الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اِذَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ زُلْفَةً بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ من دورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المسومين وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن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 سلک میل امرشیوں او یسو بار او یاد سین ولی می سمواچی میش او میش چپ والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا و مغفرة من ربكم وجم وَجََّة أَضُهَ السَّمَا وَعث وَأَرض وَإِددة للِمُتقين وَسَارِعُ إلَ مَفَِة مِ الربِّكُمْ وَجَ وَجََّةِ النَرضُه السَّم أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعبد ولکھا عن الناس والله يحب نی وا اذا فعلوا نپالوپشن او بل اذا فعلوا نپالشن او ظلموا ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ مِنكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ عَنْ تَلْقَوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْقَوهُ وادخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ وَمَن يُقَلِّبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ فِي الدُّنْيَا نُؤْتِهِ منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير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 وبل مسلی یا دین امنو سوتی دین يَرُدُّوكُمْ یدیکم سچوں کو خَاسِرِينَ بل مولا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به نیشن کو نو می سمث والظالمين ولقد صدقكم الله ووعده افتحوا الصونه باذن حتى اذا فشيتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ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 زر کبل مرچنس یوش پچن و پچم تھوسو یبن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 وَلِيَبْتَنِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوُ مِنْكُمْ يَوْمَ اِلْتَقَ الْجَمْعَانُ مَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ یا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 فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنت ولکو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ساحو إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کم اللہ پل بال بل الله وقبی واہ پلکھول ولی نوی نئی ابولی وئی ذَلِكَ الَّذِي يَأْتِي بِمَا ظَنَّ يَوْمًا قِيَامًا ثُمَّ وَفَّاكُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ بَارِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ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 يهين ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولم ما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم أنا هذا قل هو من أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان آل الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا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 والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوه قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ميتا ولا احياء بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الله من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 129. فالناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 120. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل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 والله ذو فضل عظيم انما ما ذلك من الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك من الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذابا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 ولكن الله يجتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما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 لیا کل دیا کالو کھن انک شالو کسی مل دیا ابھی ویری حق ونقول جل عذاب پ پکم کم واحل سب بل ملوین کا نا دین امر و سولہ کا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالنذير قلتم فبما قتلتمهم انكم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذاو يوم الموت وانما توفوا نجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه امن النار وادخل الجنه ناریل فقد فاز وما ہایا الدنيا دنیا متاع تُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين وما للظالمين من انصاف ربنا مَنَّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 119. بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا 110. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لَهُمْ جَنَّاتُ نَعِيمٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ